وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قشتنا خبر لباس مرفوعات دماوين الفاعل نائب الفاعل وهروهات شماكين المبتدأ فعشان الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ هو الجزء الذي تتم به الفائدة أو بشيء لكلام ده كفائدي إسنادي في تواود به بلام لقال مبتدأ ده أقر وشيء مبتدأ نهي تنهابل هو الجزء الذي تتم به الفائدة في الكلام هلية أو كاتلا فعل يفعل جواب إشواب وهر وهاندي جملة جواب بلام لقال بوني مبتدأ ده بشك معناي رستيبي تواببة بديت يلا خبر هو الخبر هو الجزء الذي تتم به الفائدة مع مبتدأ وهو قسمان <تصفيق> خبر بيتدوب الشواب مفرد وغير مفرد مفرد ما بس يجو شيء مفرد ومثنى وجمع لا عدي ذا مفرد يعني كلمة واحدة غير مفرد يعني غير غير مفرد يعني أكثر من كلمة فالمفرد نحو زيد قائم والزيدان قائماني <تصفيق> تماشي قائمان تماشي قائمون مفرد مفرد يعني مثنى والله مثنى مفردشه هاكذا نحو ذنب مفرد يعني مفرد يا مفرد يا مفرد يا مفرد يا مفرد يا مفرد يا مفرد يا مفرد يا مفرد يا مفرد مفرد وزيد اخوك زيد أخوك بأسماء خمسة شبيه بأسماء خمسة شبيه وكتاب يجوا شيئا وغير المفرد أما اگر خبر يجوا شنبوز يعتربوا ليجوا شاء أو إما جملة اسمية نحو زيد جاريته ذاهبة زيد جاريته ذاهبة سيكا زيد مبتدا جارية ذاهبة جملة اسمية من مبتدا وخبر مبتدا وخبر جمليك اسمي دعت وقوله تعالى ولباس التقوى او مبتدا مضاف ومضاف اليه ذلك خير ذلك خير جملة اسمية ذلك اسم إشارة مبتدا يعني مبتدا دومة خير خبر خبر مبتدا دوم ان جملة اسمي ذلك خير بيت شيء خبر مبتدا يكب قل هو الله احد قل هو قل فعل أمره فعل فعل اخيه وتوام هو هو ضمير كيه منفصل مبني في محل رفع مبتدا الله احد جمله اسميه من مبتدا وخبر جاء جملي الله احد خبرا به هو تيكرا جملك هو الله احد مقول القول في اوتاد أو قوليك فرمان كلا وابوتري قل هو الله احد وإما جملة فعلية وأشكرت خبر جمله فعليه نحو زيد قام أبوه قام أبوه جملة فعلية من فعل وفاعل وقوله تعالى وربك يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء جمليك فعلية خبر أبو ربك والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط تنهى يقبض خبرك يا جمليك بلام ويبسط أو معطوفة معطوف على المرفوع بلام لبرتاوكدني آيتك هنا شنك النابض بللي والله يقبض بللي يقبض ويبسط لروح عقيدية شنك أخوة تعالى تنهى قابضني تنهى قابضني ما الله خلق بقريته وما الله كازنده ومالش باهموكا سيقنادا لخلقي شاقريتا وبيوتي يقبض ويبسط الله يتوفى الانفس <تصفيق> الله مبتدا يتوفى الانفس خبر بويا ليرا أمانا مثال بنبو أويكا خبر أكريت جملة باسمي اسمي يانفعلي وإما شبه الجملة أشكري خبر شبه جملة وهو شيئان الظرف والجار والمجرور فالظرف نحو زيد عندك زيد عندك عندك ظرف مكان والسفر غدا غدا ظرف زمان والسفر غدا بوياسه زيد مبتدا السفر مبتدا عندك لا غدا امانه اولا شبه جملة جارك ظرف مكانات جارك ظرف زمانات وقوله تعالى والركب اسفل منكم ركب ركب شلون الله صاحب يعني صحابه ركبش اواعه والركب اسفل منكم يعني القافله الجماعه والركب اسفل منكم يعني والركب حاصله اسفل يا ثابته اسفل منكم اخوار اي ودا جيغير بونا والركب اسفل منكم والركب مبتدا اسفل منكم اسفلا ظرف ظرف مكان أو كاتَ بيتَخبر والجار والمجرور نحو زيد في الداري زيد في الداري في الدار جار ومجرور لرؤية إعرابه أتوعني بلي في الداري جار مج جار ومجرور في محل رفع شي خبر اما لمدرسة او ها أخر اما بل أما جار ومجرور هذو كان في محل رفع بن أبي بلي الجار والمجرور متعلقان هذولا متعلقان بخبر محذوف تقديرك إيش يا مثلا زيد مستقر في الدار يعني استقر في الدار أبو الشباب وقوله تعالى الحمد لله يعني الحمد مستحق لله ثابت لله ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر أقر جار مجرور يانظرف ظرف ظرف اجر بون بخبر أو كاتا متعلقا يعني متعلق يعني مرتبط كاتي الجار والمجرور متعلقان يعني مرتبطان بس ماني أنا استيأمس عليه مرتبطان لاروين ما ناوا لاروين ما ناوا بايوسو بايواندن باتشيوا با خبرش محذوفو كابول لحقيقات دا كاتي علي الركب يابون زيد زيد في الداري يعني زيد مستقر في الداري زيد كائن في الداري الزيد مبتدأ كائن خبره في الداري جارو مجرور حقي بهي توني بويف لروي معناه وفي الداري فيوصل فيويند البكاء نواة بتشيوا بثابت بحر تقدير له وتقدير النواة باسم فاعل بكرن لبيد هنال السلام موصول وتمان ضرف جارو مجرور فيوصل بتشيوا استقرى لبيد ها وتمان استقرى بلامليه ده على شيء استق لا على مستقرن او فرقك كلا يوان شبه, جملي صلي لقل شبه جملي صلي جملة صليمة موصول لقال شبه جملة كخبر به. بعشي لويدا صليمة موصول أبيه جملة به أبيه جملة به جملة تواوكات بلاملي را خبر خوي بتاع أبيه كي بيت مرفوع به علامات إعرابي لسر جملة دركهن يا لسر تاك لسر تاك استا زيد زيد كائن زيد كائن مفتدر خبر أي بلى بالله خبرك مرفوع علامة رفعي الضمع الظاهر على آخري بويا تقدير اسمي فاعل بك لا شبه جمله قد اقر خبر بو اسمي فاعل كبير بلى من الصليم موصول استقرب بفعل ولا يخبر بظرف الزمان <تصفيق> على الذات فلا يقال زيد اليوم وَإِنَّمَا يُخْبَرُ بِهِ عَنِ الْمَعَانِي نَحْوَ الصَّوْمُ الْيَوْمَ وَالسَّفَرُ غَدًا وَقَوْلُهُمْ أَلَّيْلَةَ الْهِلَالُ مُؤَوَّلٌ Allah, what is it? وَلَا يُخْبَرُ بِظَرْفِ الزَّمَانِ ظَرْفِ زَمَانِ نَابِ بِكْرِيَتَا خَبَرْ بُوَمُ مُبْتَدَئِكَ أَجَرْ مُبْتَدَئَكَ نَابِ بَر السبب مش زيد ناوي برجستي ناوي واتي برجستي زيدون كابونا كريبولن زيدون اليوم ظرف زمان ناوي أخبر بوناوي برجست بوناوي زيد ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات فلا يقال زيد اليوم وإنما يخبر به عن المعاني عن المعاني يعني اسم المعنى ناوي واتي تماشى الصوم نابي برجستي يعني ناي واتاية واتاية أكري ضرف زماني بوبكار بكار بينين الصوم اليوم يعني الرجو لم رودا جير بوا أمر رجو الصوم اليوم درسته والسفر غدا يعني سفرك بياني روادات بو يا نابي واتاية ضرف زماني بو وقولهم الليلة الهلال <تصفيق> أزمان عربية لا مث... يعني مثال كان يندر نونيش وعتو الليلة الهلال إس الليلة ضرفة بيش كوتوا الهلال دوا كوتوا <تصفيق> الهلال هلال كيا ناوي واتي الناوي برجستيا ناوي برجستيا هلال أو ما نقيق شوية كا يا كم الكوبر نعيش نعيش الناوي الكوبر نعيش هذا الكوبر نعيش هذا الكوبر في زمان الكوبر نعيش هذا الكوبر نعيش هذا الكوبر هذا زمان بو هذا الكوبر نعيش هذا الكوبر نعيش هذا الكوبر نعيش هذا الكوبر نعيش هذا الكوبر الليلة طلوع الهلال كابو بشوية الليلة يعني أمشوا طلوع الهلال طلوع يعني دركوتني تني مانجا شوا أمشو. بو أمشوا بون من سري مانجا أمي على سري مانجا بس علاش الليلة طلوع الهلال كابو معدم مشي كده هنا نا وكده لبرجستو جو رعبه ناوی شیوا تای کته الهلال در کوتنی مانگی یک شوا او کاته دروسته خبر نمونه تنبینی ظرف زمان هاتبو بوبو بخبر لگا ماوی کی برجسته ده اسم ذات او الا اوی تاویلی کی الا اوی وشی شیوا تای بخره پیش نا برجسته ک تاوا لری علی ولا یخبروا بضرف زمان بس ضرف مکان کیت تسرب نساء اما ظرف المكان فجائز ظرف مكان ديت ظرف مكان ديت ايش كشيكي نيا بون انمونى زيد امامك ايش كشيكي نيا زيد امامك زيد مبتدا امامك ظرف متعلقة بخبرك وكشيه تقديره كائن يعني زيد كائن امامك او خلفك كابو بس كيشة في زمانه او ايج لقل تيدا نايت لقل ناوي برجسة دا نايت لقل ناوي واتايدا ديت <تصفيق> باشا نفرميه ويجوز تعدد الخبر خبر اكريه يعني مبتدا اكريه شن خبر ايشي هبه مبتدا اكريه خبر اكدوان شن خبر ايشيه نحو زيد كاتب شاعر ها زيد أتواني تشانداني كتنش بيني زيد كاتب شاعر وهروها يكدو دهار شاني يكبيني كشدني ببيتش ببي حرف عطف ببي حرف عطف أجنا حرف عطفتنا لم بابأتش تذروا لم بابأتش تذروا زيد كاتب شاعر وقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد تماشى وهو الغفور هو مبتدا الغفور خبر اول الودود ثاني ذو العرش ثالث المجيد رابع فعال لما يريد بوشيوا أو كاتف فعال لما يريد جمليك جمليك فعليه ابيت حالبو الله سبحانه وتعالى یان اخیر برای خبرون خامس خبري پینجش خبري خبری ابو الله چون ک جملهایی فعلیه و خبری اخیرش چی بید جملهایی فعلی بید بله اگر بمیوه یکلمیوه کان وتد هاذا حل حامض حلو حامض يعني اوها يعني المزيد من المزيد علي المزيد من المزر من المزيد من المزيد المزي مزر يعني من المزيد نا المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من المزيد من لروين ما نا وبهدشان وخبر، بلام تشيب كده علامات إعرابي درك وتوالس هل دشان هل الله خبر أول خبر ثاني، أيج لباب تعدد خبرة في اللفظ أما في المعنى هل يكشته هر واق واق واو هذا مزن، شون كأكريد ترشش بيه وشرينش به بي. ناكره بويا او مزربويا فيو تروح لون حامض وهروها وقد يتقدم على المبتدا خبر عند جر شيء كبير مبتدا كذا جوازا يعني نكتب شوي واجب علي في الدار زيد في الدار تماشي زيد تماشي شيء زيد ك زيد معرفية زيد معرفه اگر نكيره بويا وجوبا بو في الدار زيد زيد اگر معرف يعني مبتدأ معرفة أتواني في زيد زيد في الدار لا خبر لا قل معرفتها بيوت هو كارك منعك هو كارك نيه, نية ووجوبا نح اين زيد ساء اين اسمي استفهام مبني في محل رفع خبر مقدم بو لا بدو اسمي استفهام اسمي استفهام لزماني عربي ده بيشركه حقي صداري كلامي بيشركه لا بدو انكري اسمي استفهام لزماني عربي نابلي زيدون اين زيدون اين الفصيح دشتيوانيا رئينا زيدون بوي لا حقي صداري كلامي هي او كاتخابر مقدم وجوبنا وإنما عندك زيد وإنما عندك زيد تماشا زيد مبتدأ عندك خبار بيش كوتوه أما مثال بوشي هذا مثال إذا كان المبتدأ محصورا كابو كم أين زيد أقل اسمي استفهام به دوام أقل مبتدأ شي بيت محصور بيت يعني شيء مبتداه محصوره يعني انما عندك زيد تنها شيء لا يتوياه زيد حصري لقلبوني توكيه بس أو زيد لبدايه كسددايه اگر حصر لسر مبتدا دانرا او كاتا خبر مقدم وجوبا وقوله تعالى ام على قلوب اقفالها ام على قلوب اقفالها ساقفالها مبتداه وهو مضاف ها مضاف اليه دوكوتوا خبرك على قلوب جار ومجرور خبر مقدم وجوبا بو دبره اتصل بالمبتدا ضمير نسال لأنه لانه مثالا لانه اتصل بالمبتدا ضمير يعود على بعض الخبري لانه اتصل بالمبتدائي ضمير يعود على بعض الخبر تماشى اجر وكو كلام نقوكو قران بلينشي ام اقفالوها على قلوب ام اقفالوها على قلوب هاكا اجرته بو خوي. اجرته بو شيئا لا مبتدائك كم تلا لروي يعني لروي لرو رتبوى والروي لفظي شوا ها ابي بكر كتب بيش خو ايستا غرتو بو دواي خو ايغر واي لبكين مبتدأ رتبه او يعني اوكاتا اقرتو بو خبر اقرتو بو دوا ناشكري كابو اگر بمير قراي بو دواي خو ناب بو رتبه ك لخوي بشو رتبه نابض لبر اما يتصل بالمبتدا ضمير يعود على بعض الخبر حشتك او ها بو لقل مبتدأ دا ضميرك هبو قرائي وبوه هندق لخبر ينخبر خبر <تصفيق> او كاتا خبر مقدم وجوبنا ونحو في الدار رجل شاف في الدار رجل لبلو رجل شيا رجل نكيريا لبلو مبتدأ نكيريا اقل نبن هذا بي خبر شي به مقدم وجوبا به بو إسحاق قال بالين رجل في الداري أقعد نلمنا بورذي ها رجلون في الداري رجل أجر في الداري ألين جار ومجرور جار ومجرور كمتعلق بالنروي معناه وشيخ بدانين بيكن مستقر باشا رجل مستقر في الداري من تعلم أظهرها مب كلمة شيء بيكم مبتدع رجل مستقر في الدار مات بو لبر اجر وتد رجل نكيريا جارو مجرو لكتب يسكتب مستقر نوى يكسر مستقرون لواني بببشي ببببس فايك بو رجلون شنك نكيريا سفاكي كبوله رجل مستقر في الدار مات بو يلبر اوي او دروز نبي كا جار مجرور كوتب يشاوى كوتى فشهوا نشرها بو ابي بوشو تعامل قرقي وجوبا بو او دروس نبي اما لزيد ودروس نابه زيد قوي معرفة في بيسي بوصفيه زيد والله مستقر نال زيد مستقر في الدار وصفي كشنك اذا وصفت كده بي وش وصفيك بمعرفه زيد أجوات الزيدون المستقر ممكن أو كاتب يجيبه بخبرته ذي. بلام عليه الزيدون مستقرون ناب إش تبغى. بوين لا لا مبتدا لا لنكير كده أو ترسهية. بلام لا معرفة ده أو ترسمية. وقد يحذف كل من المبتدع والخبر جوازا مبتدع إش حذفه بيلا رصدة وخبر إش حذفه بيت. نجيبه معناه هاد بشأن بيججاش. مكروه رستنا نحو سلام قوم منكرون سلام قوم منكرون اي سلام عليكم سلام عليكم انتم قوم منكرون تماشى سلام مبتدع خبر حث عليكم خبر حث بث قوم منكرون يعني انتم قوم منكرون انتم مبتداي وحذفوا كابول رستد ديت كخبر حذف وديت كمبتدا حذف ويجب حذف الخبر خبر حذف ديت وجوبا لكن شلون لم شو هنايتي صار بلى او جائزه هاتشوني كيلك اصلي شوي بلي زيد في الداري و اصلك هي. ويجب حذف الخبري <تصفيق> بعد لولا لدوي لولا امتنعي ام لولاي كاينايتي بيوت لولا امتنعي يعني تدل على امتنعي الثاني لوجود الاول امتناع الثاني لوجود الاول بو لو لولا انتم لكنا مؤمنين يعني لولا انتم لولا انتم صددتمونا لولا انتم صددتمونا لكنا مؤمنين ابن هشام لقدر ذاه وتوجيهك اكتب كبلبا بلغي فشخ آياتك ب تصديد تصديدها تو بشر ابرين لولا ان صددتمونا صدتمونا اجر ايه و نبونا ايه ما من ايه ما ننين لولا ان تم لكن نمو لولا ان لكنا مؤمنين مؤلف لولا شيء تموزونا لولا ان موجودونا يعني فقط تموزونا لولا ان شاء الله لولا أنتم موجودون اسال لدوي لولا امتناعيه خبر حذف ب وجوبا نالي لولا أنتم موجودون باشا دوم وبعد القسم الصريح قسمي. قسم قسم معنيه صريحة قسم ما غير صريح. <تصفيق> قسم صريحة قسم صريح ويا الفاظ كان قسم للشرع ده عندك الفاظها تو بي الفاظ قسم صريح ولكن يقولون الفاضي صريح نين ان حكم يقولون ان الناس يقولون علي عهد به وعد به او انا ارهم حكمي سويني ايه چونك خود الزام اي برشتيك وحكمي سويني ايه بلام الفاضي تيني الفاضي صريح نيه بس الفاضي صريح كوم الفاضي كان بونا من قسم لعمرك وهروها كوم الله الفاضي هاته لكتابه لسنة الده وبعد القسم الصريح لدواي قسمي صريح حذف نحو لعمرك لعمرك انهم عمر يعني حياة يعني إخوة تعالى سين بحياتي في غنبار إخوة أخوات صلى الله عليه وسلم لبرق رنجيتي جيان في غنبار صلى الله عليه وسلم ونفع أمة سين بي أخوات إخوة تعالى لعمرك مبتدأ عمرك أي خبرك شيئا قسمي لعمرك قسمي قسمي خبر محذوف وجوبا أي لعمرك قسمي كوابول أدواء قسمي صريح حذف به وجوبا وبعد واو المعيتي لدواء واوي معيش حذف وجوبا كل صانع وما صنع كل صانع و, و لدواء واوي معي حذف يعني كل واوي عفوا كل صانع كل صانع وما صنع أي كل صانع وما صنع تماشا ما هي مصدريه هاتوا او ما وما صنع بن سلسري وما صنع وما مصدريه <تصفيق> هل حرف يكذب هبو مصدريه مصدري بو او كاتبك تاويل مصدرك يسمى صنع يعني كل صانع وصنعته كل صانع بن ستقدير ما مصدريه وتقدير الجمله وصنعته است كل صانع وصنعته ابو بشي مبتدا باشا مقرونان مقرونان حذف كل صانع وما صنع ايتش مقرونان قبل دواي واوي معيه تش حذف به خبر حذف به وجوبا وقبل الحال باش حالش باش حالش حذف بيت بلام حال التي لا تصلح ان تكون خبرا حالك نتوان ريبك لتا خبر نح ضرب زيد قائما اصل ضربت ما الله سيبن اسم وهو مضاف ياء مضاف اليه هي وكوايبه لي اضربو وكوايبه لي أضربو. اضربو فَعِلَكِ اضربو أَنَا أَوْ انا او يا فاعل ضربي يا ضمير متصل في محاد رفع فاعل ضربي زيدن زيدن مفعول به ضربه شنك مصدرش ايشك هي او لو قلوانا مصدر زيدا مفعول به اقر ام جمله واليبكي بلغي اضرب زيدا قائما اقر ام جمله واليبكي اقاتا لي بوردي اضرب زيدا قائما قائما ابيت مفعول به حالة يعني اضرب زيدا حالة كونه قائماً ينحال كوني قائماً ينحال كونه قائماً ينحال بوتو ينحال بوتو كوابو لسريبون سحال بلام أول أقل أضربوه يشكر شيكي بلام يصد ضربي ضربي مبتدع بلام خبري مبتدع كليكوية ضربي ضربي فاعل ياك كفاعل زيدا مفعول به قائما حالة خبري ضربك نادو زرية ضرب مبتدأ مصدر يا فاعلتي زيدا مفعول به حالك يعني زيدا حالة حالة قائما اش حالة بود نادو زرية توا ام جمله تقديرك شونا بنسا والتقدير يا وتقديره ضرب ضربي زيدا بوشيو ضربي زيدا ضربي زيدا حاصل ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما <تصفيق> ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما <تصفيق> إذا زور عسمن ضربي ضرب زيدا أو ضرب مبتدع إيش شكاوكو فعلكِ يا كات فاعل زيدا كات مفعول به حاصل خبري ضربك يا إذا كان قائما إذا كان هو قائما أجرؤ إعرابي كين قائما أبيت خبري كان بلام أول جملة دنموا نبي بويا اوي كيسال الجمله كدا هاتوا ضربي زيدا قائما حالا ما بس اوي تقديري او جمله او شيء كان قائما باب العوامل الداخلة على المبتدا والخبر او عواملاني او ادواتاني كاش نسر مبتدا وخبر اش نسر جمله او أو من بباسكة وتسمى النواسخة ونواسخ الابتداء وهي ثلاثة أنواع في النواسخ بوشي في النواسخ نسخي حكمي جملكا أكان فيش أوي كانوا أخوات إنوا أخوات ظنوا أخوات أعمى أنا بش رستا رستك أخوي بوخي شنابي كتريها وأنه من المبتدى وخبرة زيد قائم إعرابي كي عليك زيد مبتدا قائم خبر المبتدا بلام اقبل كان زيد قائما علي زيد اسم كان مبتدا نما قائم خبر مبتدا بولا بسبب خبري كان او النسخه كي. يعني حكمك كمجاري كم جاريناه وتسمى النواسخ والنواسخ الابتدائي وفي شيء وتلي نواسخ ابتداء يعني بس شيء غوران بس مبتدعك كان اسم مجنة خبركان هر اميان نوا تونك تو علي بمبتدا علي اسمي كان بلان بخبر علي خبر بلان بو الشيوانية او الدقيق نية بلان خبري خوي هيا استك كان هم نسخي مبتدعك هم نسخي خبرك شك تونك في خبرك خبر مبتدعك بوا استك خبري چيا خبري كان يا. وهي ثلاثة انواع الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر بشي يكميان أويك مبتدأك كا مرفوعك كان, كان اسم وينصب الخبر خبركش منصوبك وهو كان وأخواتها يعني وكان كان ونظائرها والحروف المشبهة بليس هندي حروف شنوك ليس وانك ليس أخواتي كاني وأفعال المقاربة هندي أفعال شنب أفعال مقاربة بو كومالشتك ديت كان نزي كان روبدات كوابو كان بيت يعن حروفي مشبهة بيت يعن أفعال مقاربة هرسيك أم كو ملايك بشن مبتداء كان شي مرفوع وخبر كان منصوب خبر كان منصوب اسم خبر دلوس كان بو ادوات كان دوان ما ينصب المبتداء ويرفع الخبر مبتداء كان منصوب <تصفيق> خبرك كان مرفوع وهي ان واخواتها ان والنون ضائره كان ولا التي لنفي الجنس ولينفي للجنس المبتدا كاتا منصوبه كاتا اسم ان كات إنا والثالث جوريسم ما ينصب المبتدع والخبر جميعا مبتدا وخبر شكات شيء منصوب كاتا مفعول به كمدوم وننتو سيكا ظننت زيدا قائما قوي زيد قائما نبو بله أخبركم مثالك قا... ض... زيد الزيدة ظننت زيدا قائما ظننت زيدا قائما ظننت فعل وفاعل زيدا قائما مفعول به أول مفعول به ثاني هرد... هردو شبوب منصوب ما ينصب المبتدع الخبر جميعا وهو ظنا وأخواتها چند دقيقية وصلى الله على محمد <تصفيق>